أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قضب مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مَسَوَّمَتْ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غير بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ 119. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 110. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فَاَخَذْنَا وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكْنَا مِنْ شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَرَمِيمٍ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى خين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من وَمَا وما كانوا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 115. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 116. ومن كل شيء خلقنا دوجين لعلكم تذكرون 117. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين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 أتواصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن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 فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وَكِتَابٍ مَّشْكُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوط يلعبون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 إِلصْبِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ 119. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 110. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 111. متكئين على سرور مصفوفة وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا وَلَتَ نَاهُومْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كل مرء بما كسب رهين وأمجدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا وَيَقُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 118 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 119 قالوا إنا كنا قبل في أهلنا 111. اللَّهُ الله علينا ووقونا عذاب السموم 112. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُنَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أم تأمرهم أحلامهم بها أم هم قوم طاهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِكُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَذَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أم لهم سلمون يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم 116. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 117. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 118. لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا رَأَى قِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّ نَك بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ وَمَا غَوَى 111. وما ينطق عن الهوى 112. إنه إلا وحي يوحى 113. علمه شديد القوى 114. ذو مرة فاستوى 115. وهو 111. فكان قاب خوسين أو أدنى 112. فأوحى إلى عبده ما أوحى 113. ما كذب الفؤاد ما رآه 114. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى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 افَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ايتموها انتم واباؤكم ما الله بها ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الون وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ في السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمعون الملائكه تسميه الا وان ف وما لهم به من علم اي يتبعون الا الله 111. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 112. ذلك مبلغهم من العلم إن 111. إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 112. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ آنَسْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ آنَتم أَجِنْدَدْتُمْ 119. في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 110. الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى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 118. ثم يجزاه الجزاء الأوفى 119. وأن إلى ربك المنتهى 110. وأنه هو أضحك وأبكى 111. 111. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 112. وأن عليهم نشأة الأخرى 113. وأنه هو أغنى وأقنى 114. وأنه هو رب 118. أَهْلَكَ أهلك عادن الأولى فَمَا وثمود فما أبقى 110. وقوم نوح من قبل 111. إنهم كانوا هم أظلم 118. فبأي آلاء ربك تتمارى 119. هذا نذير من النذر الأولى 110. عذفة ليس لها من دون الله كاشفة 112. أفمن هذا الحديث تعجبون 118. وتضحكون ولا تبكون 119. وأنتم سامدون 110. فاسجدوا لله واعبدوا 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. الساعة وانشق القمر 113. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بارغة فماتون النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم غسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفيرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 117. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 118. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 119. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن 119. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 110. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 111. فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحتا واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 وَلَ قَدِر وََدُ عَضي فيِي فَطَمَسْنَا أَعْيونَهُم فَذوقُ عَذااب وَنُذُرُ وَلَ قَدِ صَحَهُم بُكِرَةً غَذاابُ مُْتَقِر فَذوقُ عَذااب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 أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدبر. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَاهَا وَأَمُرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ لُقُومٌ مُّسْتَسْقَرٌ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمونَ إِلَّا وَاحِدَةُ كَلَم ح بِالْبَصَبُ وَلَ قَدَ أَهلَكنَ أَشاعِِكُمْ فَهَلمِم مُتَّكِر وَقُل شَيء فَعَلُوه فيِي الزُبُر وَكُلّ صَغير وَكَبم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن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 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. حلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ماره من نار 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. رب المشرقين ورب المغربين 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. موج البحرين يلتقيان بينهما برزق يبغيان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجم ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يَسْأَلُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالْيَوْمَ هُوَ فِي شَأْنٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 يَوْمَ يُسْأَلُ عَلَيْكُم مَّا شِوَاكُمْ مِنَ النَّارِ وَالنُّحَاسِ فَلَا تَنْتَصِرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ فِي مَا هُمْ فَيُخَلَّبُ النَّوَاصِي وَالْأَقْدَامُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان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 ربكما تكذبان بتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصرة الطرف لم يطمثون إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذْهِبَانِ هَلْ جَذَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذْهِبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضوختان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 م وَل جَ فَبأَ آلََّكُ م تُكَهِبًا بُتَّكئِين على رَفْف فظْر وَعَبَقَ حَسَان فَبأَ آلَ رَبّكُ م تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَسًّا أَقْوَام تَمَازِجُ أَزْوَاجًا فَلَا فَاحِشَةَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ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 عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ وَتَكَئِنُ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْ ثِيَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَقَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَنَّ فَاتِلَ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كانوا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ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 124. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين 125. ثلة من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 فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نذلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون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 111. النشأة الأولى فلولا تذكرون 112. أفرأيتم ما تحرثون 113. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 114. لو نشاء لجعلناه حطاما فغلتم تفكهون 115. إنا هل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنذلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون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 وأما إن كان من المكذبين الضالين فنذل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيد الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بخير له ملك السماوات والأرض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 وَقَالَ اخْرُمْيثَ قَوْم إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 بَشِّرَاکُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَكْتُبْ اسْمَ نُورِكُمْ قيل ارجعوا ورائكم فالتمثوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتاتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغر فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَتُهُ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَأْوَاقُبُنَا هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَكثير مِنْ غُمفاسِقُون إِقْلَم أنن النَّ اللهَّه يُح الْ الأرضُ بَقْدَ مَووتِهَا قَدَبَيًا النَّ لَكُمآيَاتِ لَ إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وتكاثر, وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهيج فتراب مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع العلم 119. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يطيه من يشاء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 آزَلنَّ الحَديدَ فيِيهِ بَأْسُ شَديد وَمَنَافِر النَّاسِ وََلَقْلَمَو اللهَّهُ مَ صرُرهُ وَسُ لَ بِالوائبَ إِ اللهَّه قَّ وَلا قَدَ أَُسَلناانُ حَو وَإبَ رهِي مَ وَجَغَناافِي ذُررِيتِهِمَن نُبُووَةَ وَكِتابابَ فَمِنْهُم مُهدَدَ وَكَذيرُم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 وَرَاهْبَانِيَةً يَتَدَّعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتَغْوِيرٍ ۗ أَرِنَا طَوَانِ اللَّهِ فَمَا رَءَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ